حبك يا ابو الحسن يا ما أخذ اخذت كل حياتي, حياتي من هذا القبر الموت بمحبتك عذيب هذا القبر الموت بمحبتك يا على لحظه وفاتي منال ويلا جنبها يا على وفاتي الله كلام يا وليني ضحكتينا سيرتك يا الكلام يا هواني وبدمانه يسر حبك يا لي ما يا يرحمك يا ليمون كل زمان عنكران اللي ندبك تجلي المحا عنكران تعمل مسرب كل زمان عنكران اللي ندبك تجلي المحا عنكران بحضرتك صارت بجنت الجنان ون يزورك يلقى نورك جنت يلفد ماكن جنت جتك وبحضرتك صارت بجنت الجنان ون يزورك يلقى يا ماكم عرا يا ترى بنت كل ما عرا يا ترى بنت الجنان البندى يا ترى هو لا اغلم بنياتي الله <تصفيق> كلا من هون ادك وصل حدك يا علي مالك مثير انت واحد, انت واحد والله, شاهد والله شاهد بس علي الحذر من هون ادك وصل حدك يا علي مالك مثير انت واحد والله شاهد بس الحادر بديل منه نتك وصل حدك يا علي مالك مثيل انت واحد والله شاهد بس علي كل المناقب حيتك كرار كرار والجنة هي تمنتك كل المناقب حيتك والجنة هي تمنتك الجنة هي تمنتك كرار كرار يوم الحشر تبقى نجادتي مو يوم الحشر تبقى نجادتي من المعارك من تشارك ينقسم بين الصور كل عدد وانت ضد من ابغى متاكد قصور منتشريك ينحسم بك النصار كل عددهم وانت بدهم من عظمتك ينحصر به معارك بك النصار كل عددهم وانت بدهم من عظمتك ينحصر كل ما تتن ضربتك يا سيره تشبه سيرتك ما تتن ضربتك يا سيره تشبه سيرتك وبشعري في وصبك علي تايه بياتي وبشعري في وصبك علي تايه بياتي والله كره والكرامه والعلم في كل تقام والسماحه والانفصاح والعلم بيدق غفران الشهانه والكرامه والعلم في كل دجلو فم بارين النطا الله الله باب الفقير المنغلا الله بارين النطا الله الله باب الفقير المنغلا الله اتقفت من صفاتي اتقفت خرشي عم حبتك من صفاتي كرار كرار كرار كرار كرار كرار حبك يا بلحسني ان ما اخذ كل حياة التوزيع والهندسة الصوتية عماد الملة وخالد الحجاني كلمات الشاعر الحسيني المخلص مهد الزينبي أداء الرادود الحسيني صفاء آل صافي اتبع محبتك عذيل <تطلع> من الولا دم بايع لحظه وفاتي من الولا دم بايع وفاتي والله اكبر الله اكبر